بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد